بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إن في الثماوات والأرض لآيات للؤمنين وَفِي خْقكُ وَمَا يَابُّمِ دََّتِنا يَاتُ لِقَوْمِ يوقِلونَ رَقْتِنَا فيِي الَّْنِ وََّهَالُ وَغْتِلَ فيِي الَِّْ وََّهِرِ وَمَا أَظَرَهُُ مِ السَّماءِ مِنْ النِزُوق فأحيل به الأرض بعد روتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات وهي نتلوها عليك بالأق فبأي حديث بعد ويل لكل أفاكن في من يسمع آيات الله تتلح عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب وَإذاَا عَِمَ مِنَ يَاتِنَ الشَعِ أَلِ التَّخوذَهَا زُءهُْ أُولائِكَ لَهُمْ أَزابُ مُهين Mi waloo iin jahan namu wala yuxni anu ma kasabushai a wala matqazo bin duni lai auniiya Wada aza buna awai والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرد الله الذي سخر لكم البعر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأرض فَمَا اخْتَلَفْتُمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْعِلْمُ ضَيَاعًا بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَدَّكَ أَنْ ربك يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الْعَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الْأَوَالِي مِن بَعْضِهِمْ أَوْنِيَاءُ بِعَضْض وَاللَّهُ نَجٌّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ أم حسب الذين جتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالأقلال ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم واختم على سمعه وقلبه وَجَعَلنا عَن بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَعْلَمُ كُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَط وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِن علم إن هم إلا يظنون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا توب آبائنا كنتم صادقين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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَذِنَ يَخْرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَذِلُّ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَاءُ إِلَى كِتَابِهَا أَنَّ يَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كنتم كتَابُ نَا ي طلِقُوا عَلَكُم بِالحَقَّ إِ كُ نَسْتَ صِخُمَاكُ تُم تَعْمَنوا فأََّينَ آمَن وَمِنُ الصوالِعَات فَنيدَ خِلُهُ م رَبُّهُم في رحمتك. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مشريمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ هُوَ ظن إِلَّا وَنَاءٌ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وبدى لهم سيئات ما أملوا وعاق بهم ما كانوا وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأولكم النار وما لكم منا ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله هزوءا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم فَلِ اللهَّهِ الحَمْدُ وَبِّ السَّماواتِ وَوَبِّينَ الضِ وََبّ العالممين وَلهُ كِبَاءُ فيِي السَّمواتِ وَلََض وَهُوَ العزز العقيم